ا ل س ل ا م على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدروس ا ل م ا ض ي ة على تفصيل الميت وتكفينه والصلاه عليه وسنتكلم اليوم على قبره ودفنه وبعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ف ر ق ة ا ل م ت ع ل ق ة به أ م ا ب ا ل ن س ب ة للقبر ف أ ق ل القبر ح ف ر حفرة يوارى بها الميت تمنع ظهور رائحته كما تمنع السبع من نفسه ويندب أ ن يوسع في طوله وعرضه و أ ن يعمق لقوله صلى الله عليه وسلم في ق ت ل أ ح د يشفر واوسع واعمق رواه الترمذي وقال حسن صحيح و اما مقدار العمق يعني يعمق ن ي ي ع الى ان ينزل في ا ل أ ر ض ب ض ع ة أ م ت ا ر لا قالوا مقدار العمق أ ن يكون قدر ق ا م ة و ب س ط ة من رجل معتدل ب أ ن يقوم باسطا يديه مرفوعتين هذه ن ه ا ي ة العمق في القبر و إ ذ ا كانت اقل من ذلك بحيث تمنع ا ل ر ا ئ ح ة فلا باس ل أ ن المراد أ ن يندفع ا لان أ ذ ى عن ل ح م الرائحة التي ستكف من الميت لأن ستكف من عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع وصى بذلك أ ي أ ن يعمق له في قبره قدر ق ا م ة وبسطه ولم ينكر عليه أ ح د ف ج ل هذا على أ ن ه جائز و أ م ا ه ي ئ ة القبر فالقبر إ م ا أ ن يكون على ه ي ئ ة ا ل ل ح د و إ م ا أ ن يكون على ه ي ئ ة الشق واللهد أ ن يفخر في أ س ف ل جانب القبر قبلي أ ي من ج ه ة ا ل ق ب ل ة بعد أ ن يحفر القبر ويشق يحفر في أ ص ل الجدار الذي في ج ه ة ا ل ق ب ل ة يحفر في أ س ف ل ه بمقدار ما يسع الميت و أ م ا الشق فهو أ ن يحفر القبر وبعد ذلك يبنى في أ س ف ل ه جداران صغيران يوضع البيت بينهما ويوضع اللبن أ و ا ل ح ج ا ر ة ا ل م س ط ح ة فوق الميت أ م ا في اللحد فتنصب ا ل ح ج ا ر ة على القبر نصبا واللحد أ ف ض ل من الشق إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض ص ل ب ة بحيث لا تنهدم ل أ ن ن ا سنفكر في أ ص ل القبر ف إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض رخوه ة ف س ت ن د م الميت على و ف ي يكون بحيث هذه فإذا الحالة الشق كانت الأرض أفضل صلبة لا ت ن ه د م على الميت فاللحد أ ف ض ل من الشق لقول سعد بن أ ب ي وقاص في مرض موته الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واما اذا كانت الارض طليه يخاف من سقوطها على الميت فالشق في هذه الحاله افضل و أ م ا ك ي ف ي ة إ د خ ا ل الميت القبر فالافضل في إ د خ ا ل ه أ ن يوضع ر أ س ه عند رجل القبر وبعد ذلك يسل من قبل ر أ س ه ويدخل في قبره فينزل ر أ س ه مكان ر ج ل ي وبعد ذلك يسل منه إ ل ى أ ن يوضع على ا ل ه ي ئ ة ا ل م ش ر و ع ة ويكون السل برفق لا بعنف لما رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح أ ن عبد الله بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه صلى على ج ن ا ز ة الحارث ثم أ د خ ل ه القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من ا ل س ن ة وعندما يقول الصحابي هذا من ا ل س ن ة يدل على أ ن هذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أ و بفعله ويعطى حكم المرفوع إ ذ ا قال الصحابي من السنه كذا ك أ ن ه قال قال رسول الله أ و فعل رسول الله كذا ويعطى حكم المرفوع ولما رواه الشافعي رحمه الله تعالى ب إ ث ن ا د صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل راسه سل ولذين ا يدخلونه القبر هم الرجال للنساء ف بحاله وجودهم وان كان الميت انثى لخبر البخاري انه صلى الله عليه وسلم امر ابا ط ل ح ت أ ان ينزل في قبر ابنته ام كلثوم واولى الرجال بدفن الميت أ و ل ا ه م بالصلاه ة ع ل ي على الترتيب الذي مر معنا في ا ل ص ل ا ة على الميت إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة وهي التي ت د ر ك ه ا الامام النووي على الرافعي بقوله قلت إ ل ا أ ن تكون ا م ر أ ة مزوجه ة ف أ و ل م أ ي أ و ل ى الرجال بدفنها ف أ و ل ا ه م الزوج مع أ ن ه ليس أ و ل ى من يصلي عليها لكنه في الدفن هو أ و ل ى من جميع الرجال ل أ ن ه ينظر إ ل ى ما لا ينظر إ ل ي ه غيره بخلاف ا ل ص ل ا ة ل أ ن المقصود من ا ل ص ل ا ة الدعاء وهناك من هو أ ر ا ف ب ا ل م ر أ ة من زوجها في الدعاء ولكن في القبر سوف يفتح الاثم وربما نظر الرجل من الميت شيئا فالزوج أ و ل ى بدفن زوجته ل أ ن ه يرى منها ما لا يراه أ ح د سوى و ي ن د ب أ ن يكون الدافنون وسرا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن حبان أ ن الدافنين له كانوا ث ل ا ث ة وروى أ ب و داود أ ن ه م كانوا خ م س ة ولا تنافيا بين الروايتين ل أ ن ر و ا ي ة الكثير لا تدفع ر و ا ي ة القليل فبعض ا ل ر و ا ة ر أ ى ث ل ا ث ة وبعض ا ل ر و ا ة ر أ ى خ م س ة فمن ر أ ى ا ل ث ل ا ث ة لا يدفع ان يكون الدافنون خ م س ة كونه لم يرى ا ل خ م س ة لا يدل على انهم لم يكونوا خ م س ة ف ر و ا ي ة القليل لا تدفع ر و ا ي ة الكثير ويوضع في اللحد على يمينه ويكون وجهه وصدره الى ا ل ق ب ل ة وهذه ا ل ك ي ف ي ة و ا ج ب ة فلو دفن الميت على غير هذه ا ل ه ي ئ ة فيجب ن ف س القبر وتوجيهه اليها إ ن لم يتغير ف إ ذ ا تغير فلا ينبس القبر في هذه ا ل ح ا ل ة حفاظا على ك ر ا م ة الميت ويسند وجهه إ ل ى جدار القبر ويسند ظهره ب ل ب ن ة أ و ما يشابهه ا حتى لا ينقلب على ظهره ويجعل تحت ر أ س ه أ و حجر و ي و ض ى بخده ا ل أ ي م ن إ ل ي ه أ ي إ ل ى الحجر أ و ا ل ل ب ن ة التي وضعت تحته أ و إ ل ى التراب و يكون ذلك ب أ ن يلحى الكفن عن خده ويوضع على التراب وبعد ذلك يسد فتح اللحد بلبن او ح ج ا ر ة أ و ما ي ش ا ب ه ه بحيث يمنع وصول التراب إ ل ى الميت حينما نهيله عليه واذا دنى المشيعون من القبر فيندب لمن دنى من القبر ان يحثو ثلاث حثيات من تراب في القبر يقول في الاولى منها خلقناكم وفي الثانيه وفيها نعيدكم وفي الثالثه ومنها نخرجكم تاره اخرى أ لما رواه البيهقي باسناد جيد أ ن ه صلى الله عليه وسلم حثى من قبل ر أ س الميت ثلاثا ثم بعد ذلك يهال عليه التراب ب ا ل م ت ا ح ويندب أ ن يرفع القبر شبرا فوق ا ل أ ر ض حتى يعرف فيزار ويحترم ل أ ن ه لو سوي ب ا ل أ ر ض يجهل مكانه وربما وطئه الناس ويؤدي هذا إ ل ى عدم احترامه ف ي ن د ب أ ن يرفع شبرا حتى يعرف فيزار ويحترم و ل أ ن قبره صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر كما رواه ابن حبان في صحيحه ولا يزاد على ذلك ب أ ن يؤتى بتراب من الخارج حتى يرتفع أ ك ث ر من هذا و إ ذ ا لم يشي تراب القبر بهذا الارتفاع بان كان التراب خارج من القبر لم يكفي ل أ ن يرتفع فوقه شبرا فلا مانع من أ ن ي ؤ ت ى بتراب من الخارج ليرفع به القبر والصحيح أ ن تصليح ي ح ا ق ب ر أولى من ت م ه ت ص القبر بأن يجعل على هيئة على اولى ل المستطيل المكعب م س ط أ من ت ي م ه بأن ي ج ع على ل شكل ل ا م ث ل ث كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح ولا يدفن اثنان في قبر إ ل ا ل ض ر و ر ة ك أ ن كثر الموتى وعثر إ ف ر ا د كل واحد منهم بقبر كما لو كان الناس في معركه وكثر القتلى, أو في زلزان وكثر القتلى. فلا مانع في هذه ا ل ح ا ل ة من أ ج ل الاسراع بدفن الموتى أ ن يدفن اثنان أ و ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة في قبر واحد كما فعل في قبله احد على ما رواه البخاري رضي الله ت عنه ا ل ى ع وفي هذه ا ل ح ا ل ة من الذي يقدم في الى ق يقدم ب ر من الذي ل إ جدار القبر الذي يلي القبله قال يقدم أ ف ض ل ه م ا إذا دفن اثنان ويقدم أفضلهم إذا دفن ويقدم أ ف ض ل ه م إ ذ ا دفن أ ك ث ر من اثنين ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ي س أ ل في قتلى احد عن أ ك ث ر ه م ق ر آ ن ا فيقدمه إ ل ى ا ل ل ح ب فيقدم في القبر ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ف ض ل هو ا ل أ و ل ى ل ل ا م ا م ة فيما لو كانوا احياء فيقدم ا ل أ ع ل م وبعد ذلك ا ل ا ق ر أ على الترتيب الذي ذكرناه في ا ل إ م ا م ه في مباحث الصلاه ويستثنى من ذلك ا ل أ ص ل والفرع فلا يقدم فرع على أ ص ل ه إ ذ ا كان من جنسه ب أ ن ك ا ن ذكرين بل يقدم ا ل أ ص ل على فرعه واما اذا اختلف الجنس بان كانا رجلا وامراه اما وابنها فيقدم الابن لشغف الذكوره وتؤخر المراه و إ ذ ا دفن الميت في قبره فلا يجوز نفسه بحال إ ل ا ل م ص ل ح ة أ و ض ر و ر ة ب أ ن فقد في القبر شيء ثمين أ ث ن ا ء الدفن فلا مانع من نفسه أ و وجه لغير ا ل ق ب ل ة فلا مانع من نفسه أ و دفن بلا غسل فلا مانع من نفسه ليغسل و ي س ف ن بعد ذلك مغسولا و ح ر ب ة النفس مشروطه ببقاء ا ل م ي في ت القبر او م ن و ط ة ببقاء الميت في ق ب ر ه فما دام الميت له اثر في القبر لا يجوز نفسه ولو ذهب لحمه وتقطعت اوصاله وبقيت عظامه فلا يجوز نفسه ما بقي فيه ع ظ م و ا ح د فاذا بني الميت نهائيا واستحال الى تراب فلا مانع من ميت نفسه ليدفن في هذه الحالة ليدفن به الحالة آخر و ه ذ ا باختلاف البقاح باختلاف البلاد باختلاف ا يختلف ل ر ض ر ط و ب ة وجفافا ف ا ل أ ر ض التي فيها مياه يسارع فيها البلا إ ل ى الميت فالميت الذي يدفن في البستان يبلى قبل الميت الذي يدفن في الجبل لأن أرض البتافين أرض تكون فيها المياه و أ م ا الجبال فتكون ص ل ب ة ج ا ف ة وربما مرت م ئ ة عام على الميت دون أ ن تاثر فيه و أ م ا الميت الذي يدفن في مكان فيه ر ط و ب ة ف إ ن البلا يسارع إ ل ي ه وربما لا يبقى فيه إ ل ا م ض ع سنوات ويكره لمن يزور القبر أ و يمر في ا ل م ق ب ر ة أ ن يجلس على القبر المحترم كما يكره ل و أ ن يتكئ عليه أ و يستند إ ل ي ه ولا ي ط أ ه إ ل ا ل ض ر و ر ة و أ م ا ما رواه الامام مسلم عن أ ب ي هريره رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يجلس أ ح د ك م على ج م ر ة فتخلص إ ل ى جلده خير له من أ ن يجلس على قبر وهذا الحديث ظاهره يدل على تحريم الوسط وتحريم الاستناد و تحريم ا ل م ر ر و و ف ق هذا قال الفقهاء ه محمول على ان المراد بالجلوس هنا الجلوس من أ ج ل الحدث ك أ ن يتغوط ج ل ل س ي على القبر أ و يتبول عليه هذا حرام وعلى هذا حمل الفقهاء حرام بالتجماع حمل وعلى قالوا ح د ان يجلس احدكم على جمره فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر قالوا المراد بالجلوس هنا الجلوس م ر ا ا د ب ل هنا ا للحدث ج و س ل ل الا ان بعض الفقهاء ذهب الى أن الجلوس على الميت ان بعض ذهبا ولو لم يكن للحدث ب أ ن جلس عليه او و ف ا أ وهكذا لا من أ ج ل الحدث و إ ن م ا من أ ج ل الجلوس أ والاتكاء والمرور فوقه و ا ا بعض ل ق حمل حديثة على وقال بحرمة المرور الميت ما على وقال لم للحدث ظاهره فوق ضرورة قبر تكن يكن وأما غير المحترم وزياره ا ل ن د ق ل ل ذ ي يبطن ا ك ف ويغزر ي الإسلام فلا يفره ذلك وزيارة قبر الميت س ن ة على ما س ي ا ت معنا ويقرب زائره منه كقربه منه حيا كيف كان يجلس معه في حياته وكيف كان يدنو منه كذلك يدنو من قبره و ز ي ا ر ة القبر س ن ة لما قاله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور ف إ ن ه ا تذكركم ب ا ل آ خ ر ة ولقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور أ ن ا أ ز و ر و ه ا وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أ م ه وبكى عليه و أ ف ك ى من حوله كما هو في صحيح مسلم و ي ن د ب ا ل ت ع ز ي ة ل أ ه ل الميت ف ا ل ت ع ز ي ة س ن ة ل أ ه ل الميت كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم بما رواه ابن ماجه والبيهقي ب إ س ن ا د ا ل حسن ما من مسلم ي ع ز أ خ ا ه ب م ص ي ب ة إ ل ا كساه الله من ح ل ل ا ل ك ر ا م ة يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا ما لم تكن ا ل م ر أ ة ا ل م ع ز ا ة ش ا ب ة ف إ ذ ا كانت ش ا ب ة فيكره في هذه ا ل ح ا ل ة ل ل أ ج ن ب ي الذي يجوز له نكاحها أ ن يعزيا درءا ل ل م خ ا ت ن و ا ل ت ع ز ي ة تكون قبل الدفن وتكون بعده اما قبل الدفن فهو وقت ش د ة ا ل ج ز ع والحزن على الميت ولذلك يندب للناس إ ذ ا وجدوا أ ه ل الميت في ج ز ع و ش د ة حزن أ ن يسارعوا في تعزيتهم والتعزية هي كلمات يقولها ا ل إ ن س ا ن ل أ ه ل الميت يواسيهم بها ويصبرهم على فقيدهم ويذكرهم ب ا ل أ ج ر على الصبر ويبين لهم أ ن هذا مال كل حي في هذه ا ل ح ي ا ة ولكن ا ل ت ع ز ي ة بعد الدفن أ و ل ى قال ان الناس قبل الدفن مشغولون بتجهيز الميت فاذا كان أ ه ل الميت على حزن شديد وجزع كبير فالاولى ان تقدم ا ل ت ع ز ي ة قبل الدفن واما الا م يكون بهذه ا ل ح ا ل ة ف ا ل أ و ل ى أ ن تؤخر ا ل ت ع ز ي ة لما بعد الدفن وتمتد ا ل ت ع ز ي ة ل ث ل ا ث ة أ ي ا م من الموت لمن كان حاضرا ً و أ م ا الغائب فترتجئ ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة من قدومه وكالغائب المسافر المريض إ ذ ا كان لا يستطيع الذهاب ل ل ت ع ز ي ة ف إ ن ه يعزي بعد ش ف ا ء وكذلك المحبوس ف إ ذ ا مضت ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة فتكره ا ل ت ع ز ي ة بعدها ل أ ن ا ل ت ع ز ي ة ا ل ش ر ع ة من أ ج ل تسكين الجزع عند أ ه ل الميت ف إ ذ ا مضت ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة وقد عزاهم الناس فيكره لنا أ ن نذكرهم م ر ة ثانيه ب م ي د ه م كما يكره للناس أ ن يجلسوا في أ م ا ك ن م ع ي ن ة من أ ج ل أ ن ي أ ت ي ه م الناس ل ل ت ع ذ ي ة فقد كان السلف الصالح كانوا يعدون الصمود ل ل ت ع ذ ي ة من ا ل ن ي ا ح ة واما ما ثبت عن السيده عائشه رضي الله تعالى عنها من أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما جاءه قتل زيد بن ح ا ر ث ة وجعفر وابن ر و ا ح ة ج ن س في المسجد يعرف في و ج ه الحزن استدل بعض ا ل ن ا ف على ع أن ه ذ انه يدل على أ يجوز ل أ ه ل الميت أ ن يجلسوا ل ل ت ع ف ي ه قال الفقهاء لا نسلم هذه ا ل د ل ا ل ة ل أ ن ن ا لا نسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلست في المسجد من أ ج ل أ ن يعزيه الناس وانما إ ن م ع د جاءه الخبر جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد حزن على أ ص ح ا ب ه رضوان الله تعالى عليهم وعلى ابن عمه جعفر رضي الله تعالى عنه وما يفعله الناس اليوم من البدعه التي لم تكن م ع ر و ف ة في الصدر ا ل أ و ل ف إ ذ ا ما حدث للانسان م ص ي ب ة من هذا النوع وكان عنده ميت ف ا ل أ و ل ى له أ ل ا يعين وقتا ل ل ت ع ز ي ة بل يجعل كل أ و ق ا ت الليل والنهار وقتا ل ل ت ع ز ي ة وهكذا كان يفعل العلماء عندنا في دمشق إ ذ ا مات عندهم ميت جعلوا أ و ق ا ت النهار كلها للتعزيه فيجعلون ل في ا وقت م ي ن ب ي ج ع ل كل أ و ق ا ت اليوم وقتا للتعزيه حتى لا يكون جلوسهم من في وقت معين من قبل ا ل ن ي ا ح ة التي ن ب ي ع ن ا ويقول المعزي المسلم ع ز ا ل م للمعزى إ ذ ا كان مسلما وكان الميت مسلما و ي ع ز المسلم ب المسلم بالكافر ق و ل ن أعظم ا ل ه أ ج ر وأحسن ع ئ ك و غ لميتك ويعز اذا ل ل م م س كان الميت كافرا بقولنا أ ع ظ م الله أ ج ر ك و ف ب ر ك ولا يقال له وغفر لميتك ل أ ن الله تعالى توعد الكفار ب أ ن ه لن يغفر لهم إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويعزى الكافر بالمسلم إذا كان الميت مسلما كافرا. يعز الكافر ف ر ا بالمسلم غفر الله لميتك و أ ح س ن عزاءك ويجوز البكاء على الميت قبل الدفن وبعده ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إ ب ر ا ه ي م قبل موته وقال إ ن العين تجمع والقلب يحزن ولا نقول إ ل ا ما يرضي ربنا و إ ن ا على فراقك يا إ ب ر ا ه ي م لمحزونون وبكى صلى الله عليه وسلم على قبر بنت له ب ك ا ؤ ه على إ ب ر ا ه ي م كان قبل الدفن و ب ك ا ؤ ه على بنته بكى على قبرها اي بعد الدفن وزار صلى الله عليه وسلم قبر أ م ه فبكى و أ ب ك ى من حوله روى ا ل أ و ل أ ي البكاء على ولده إ ب ر ا ه ي م البخاري ومسلم وروى بكاءه, بكاءه على قبر امه مسلم ويكون البكاء بدون ن ي ا ح ة أو نجب إ ذ يحرم النجب على الميت بتعديد شمائله لما رواه الترمذي و ح س ن ا ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول و ا ج ب ل ا وسنداه او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلهدانه اهكذا كنتا ي ويقولان له اهكذا كنتا اذا ندب الناس الميت تعديد شمائله وكان هذا ب و ص ي ة منه و ك ا ن ه ذ اوصى ب ي ة منه بأن أ و ص الناس بندبه بعد موته في هذه الحالة ي ع ذ ب و أ م ا إ ذ ا ندبه الناس دون و ص ي ة منه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يكون النادب قد ارتكب الحرام ويعاقب على ندبه ولكن الميت لا يعذب بهذا ولا تزر و ا ز ر ة و ذ ر أ خ ر ى وكما يحرم, النجب يحرم النوح ب يحرم ا ل ن وهو رفع الصوت ا ل ن ج ب لما رواه مسلم ا ل ن ا ئ ح ة إ ذ ا لم تتب تقام يوم ا ل ق ي ا م ة وعليها سربال من قطران و ذ ر ع من جرف و ا ل س ر ب ا ل القنيص وكذلك يحرم الجزع بضرب الصدر وشق الجيب ونجر الشعر وتسويد الوجه و إ ل ق ا ء الرماد على ا ل ر أ س ورفع الصوت ب ا ل إ ف ر ا ط في البكاء ل خ ب قال ب الامام النووي رحمه الله تعالى قلت مسائل على الإمام هذه زاده منثورة مما الرافعي مسائل م ن ث و ر ة يحسن معرفتها وتتعلق بباب الجنائز قال يبادر بقضاء دين الميت ووصيته من راسمال ا ل ت ر ك ة قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويقدم ص ة يوصى دين ي أو و بها الدين على ا ل و ص ي ة فاولا وقبل كل شيء ومن ر ا ح مال الشركه يخرج الدين ثم تخرج ا ل و ص ي ة بما رواه الترمذي وحسنه وابن حبانه وصححه نفس المؤمن م ع ل ق ة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه م ع ل ق ة أي م ح ب و س ة ونفس المؤمن أي روحه فهي م ر ه و ن ة بدينه حتى يسدد الدين عنه أو أن يسامحه الدائم ب أ ن يقول س ا م ح ت ه ما أ ر ي د مالك في هذه ا ل ح ا ل ة تطلق روح المؤمن إ ل ى مقامها ل إ ن س الكريم ن أن يتمنى ا م لما ومسلم وسلم يتمنين و ت لضر نزل به لما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه قال لا أنه به في أ ح د م الموت ل ض أصابه أن كان لابد فاعلا فإن ر ي ي د أن ت ن ى فليقل اللهم أ ح ي ن ي ما كانت ا ل ح ي ا ة خيرا لي وتوفني ما كانت ا ل و ف ا ة خيرا لي وهذه الكراهه ك ر ا ه ي ة التمني إ ذ ا كان التمني من اجل سر نزل بالانسان في د ن ي ا و أ م ا إ ذ ا كان خ ش ي ة ا ل ف ت ن ة في الدين فلا يكره في هذه ا ل ح ا ل ة وفي فتاوى الإمام النووي الإمام أ ن ه يستحب تمني الموت حينئذ إ ذ ا فتن الانسان أ و خشي أ ن ي ب ت ن في دينه قال النووي ونقله ب عن ض ه م ع الشافعي رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز وغيرهما أي عن الشافعي وعن عمر وعن غيرهما نقلوه عن وعن وعن من、العلماء. نقلوا تمني العلماء الموت عمر إذا الإنسان حشي أن يبتنى أن ف ي دينه ف إ ذ ا ك ر ا ه ي ة تمني الموت إ ن م ا هي عند نزول م ص ي ب ة في دنياه ويسن التداوي المنفورة للمريض من المتائل التي أ ح ق ا ا ل ن ويسن و ي للمريض التداوي لما رواه الترمذي وقال عنه إنه صحيح إن الله لم رواه داءا عنه إنه صحيح يضع حسن إن إ ل ا وضع له دواء غير ا ل ث ر م وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود ما أ ن ز ل الله داء الا و أ ن ز ل له دواء جهله من جهل وعلمه من علم فعليكم بالبان البقر ف إ ن ه ا ترم من كل الشجر أي تأكل وفي ر و ا ي ة عليكم ب ا ل ح ب ة السوداء ف إ ن فيها شفاء من كل داء إ ل ا السام أ ي الخوف ليس له دواء ويكره إ ك ر ا ه المريض عليه أ ي على التداوي وكذلك يكره إ ك ر ا ه ه على الطعام لما في ذلك من التشويش عليه ويجوز ل أ ه ل الميت ونحوهم تقبيل وجهه أ ي بعد موته كما الترمذي وسلم اضححه أنه صلى الله عليه صلى قبل وجه عثمان بن مذعون بعد موته وفي صحيح البخاري أن أبا عنه بكر رضي الله تعالى رضي قال ب ل رسول وجه ل صلى ه الامام ل عليه وسلم ه موته بعد ق ل ل ا إ السكي ب تقي الدين وينبغي أ ن ي ن د ب ل أ ه ل ه ونحوهم تاسيا بما فعله صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مذعون ولما فعله أ ب و بكر في ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ب أ س ب ا ل إ ع ل ا م بموته ل ل ص ل ا ة عليه إ ذ ا مات ل ل إ ن س ا ن ميت ي ن ب له أ ن يعلن الناس بموته حتى يصلوا عليه وحتى يقوموا بواجباتهم تجاهه ف إ ن من حق المسلم على المسلم أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة منها الصلاه عليه وتشجيع جنازته ودفنه ف إ ذ ا لم يعلم أ ه ل الميت الناس بذلك ف إ ن ه م لا يعرفون هذا ومن ثم يتخلفون عن القيام بالحقوق ا ل م ش ر و ع ة في هذه الحاله ولا بعث بالاعلام بموته للصلاه عليه وغيرها غير الصلاه ك ا ل م ح ا ل ل ة حتى يحلله الناس من الحقوق التي لهم عليه ب أ ن يسامحوه بها والدعاء والترحم قال النووي بل يسن ذلك كما في المجموع ولانه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إ ل ى المصلى فصلى يعني ليس الامر فقط امر جواز وانما هو مندوب ومسنون أ ن يعلم أ ه ل الميت الناس بموته ويكون إ ع ل ا م ه م الناس بخلاف نعي الجاهليه فهم يعلمونهم فقط مجرد إ ع ل ا م بموته ولا ينظر الغاسل من بدنه إ ل ا قدر ا ل ح ا ج ة من غير ا ل ع و ر ة أ م ا ا ل ع و ر ة فلا ينظرها ه أنه يغسله يده ا معنا أيضا حينما وقد ويغسل خرقة مر على يلف ب فلا يجوز له أ ن ينظر عورته و ع و ر ة ا ل رجل ما بين س ر ت ه و ر ك ب ت ه ف إ ذ ا غسل ه الغاتل فلا ي ن ظ ر ما بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة و ا ل ن ظ ر إ ل ي ه ا ب ه ذ ه ا ل ح ا ل ة حرام وما أ غ يرغاتل ا ل ف ا ي ق ر ل ه أ ن ينظر إ ل ى الميت مطلقا ف ا ف م ص ل ح ة من النظر إ ل ي ه إ ل ا إ ذ ا ك ا ن ت ه ن ا ك م ص ل ح ة أو ضرورة ومن ت ع ذ ر غ س ل ه ل ف ق د ا ل م ا ء أو او ح ت ر ا ق ه أ ل أ ن ه ل د غ وانتشر السم في جسده ولو وضعنا عليه الماء لتساقط لحمه على هضمه في هذه ا ل ح ا ل ة نيمم وقد مر معنا في مباحث الغسل غسل ا ل م ي ئ أ ن ه إ ذ اذا فقد الرجاء إ فقد النساء في ح ا ل ة و ف ا ة ا ل م ر أ ة ف إ ن ن ا نيممها ولا يغسلها الرجال وكذلك إ ذ ا ُ ق ِ د الرجال في ح ا ل ة موت الرجل ف إ ن ه ي َ ن َ م م ولا يغسله َُِّ النساء ويغسل َُُِّ الجنب والحائض والنفساء الميت بلا كراهه ة مكتوب عندكم ن ا ا و لانهما م ي ت أطبع و الوو ا ويُغَسِّلُ الجنب والحائض بلا الجنب والحائض طاهران وكذلك ا ل م ف ت ا ء و إ ن كانوا قد تلبسوا بالحدث أ ك ب ر لكنه حدث معنوي وليس حدثا عينيا ماديا واذا إ ذ ماتا أي الجنب والحائض أي و ك ل ك ل ماتا ف ت وإذا م غسلا غسلا واحدا فقط فيجزئ عن ا ل ج ن ا ب ة وعن غسل م ي ت ق ا كما لو كانت ا ل ج ن ا ب ة م ت ر ت ب ة على الميت ولكن الانسان عندما يموت ينقطع عنه التكليف, التكليف. وبناء على ذلك ما تبقى عليه ج ن ا ب ة فيغسل غسلا واحدا وهو غسل ا ل ميت قال الشيخ الشربين ي ي البصري وانفرد الحسن البصري بإيجاب أو غ فرد عن ب ق ي ة الفقهاء ب إ ج ا د غسلين غسل ل ل ج ن ا ب ة وغسل للميت ولكن جماهير الفقهاء قاضوا بغسل واحد وذلك ل أ ن الموت يقطع التكليف وثانيا حتى لو قلنا ب أ ن ه يجب غسل ا ل ج ن ا ب ة في هذه ا ل ح ا ل ة فغسل واحد يكفي ل ل ج ن ا ب ة وللميت ولكن الفقهاء قادوا الفقهاء بأنه الموت يقصع يرفع ق ع ي التكليف و بناء على ذلك لم تبق عنده جنابه و إ ن م ا بقي علينا أ ن نغسله غسل م ي ه قال وليكن الغاسل أ م ي ن ا ف إ ن ر أ ى خيرا ك ا س ت ن ا ر ة وجهه وطيب رائحته في صلاحه و ت ق و ا ذكره للناس يندب له أ ن يذكره في هذه ا ل ح ا ل ة ق ا ليكون ل أ د ع ى لكثره المصلين عليه والدعاء له ومن أهزم أ عبرتي ض ا وإذا رأى غير ذ ل ك ك ا ن رأى سواداً في وجهه أو سوادا وجه تغيرا في رائحته أو انقلاباً في في ق ل ا ب ا في و ر ت ه ق ا ل لأنه حرم ذكره غ ي ب ة لمن ل ا يتأثن التحلال منهما منه. ومن مسلم ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وفي سنن أ ب ي داود والترمذي ا ذ ك ر قال محاكن عن الا وكتم لمطبعه ر قال م كان كان مبتدعا مظهرا لبدعته فلا مانع في هذه ا ل ح ا ل ة من أ ن يذكر للناس ما ر آ ه منه حتى ينكف الناس عن هذه ا ل ب د ع ة قال ولو تنازع ولو أخوان او زوجتان في غسل الميت اقرع بينهما فمن خرجت قرعته غسله قال والكافر وحق بقريبه الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ويكره الكفن المعصر ف والمزعفر لما في ذلك من ا ل ز ي ن ة واما الرجل فقد مر معنا في باب اللباس ل ن ه يحرم على الرجل الثوب المزعفر ومر معنا في أ و ل مباحث الكفن بأن يكفن بما أ ن كان يجوز له ان يلبسه و ا ا في حياته فإذا في أن يلبس الثوب المزعفر تكتيره وتبقى منطبة على الثوب. المعصفر و أ م ا المزعفر ف ا ل ك ر ا ه ة في هذه ا ل ح ا ل ة ك ر ا ه ة تحريم قال وتكره المغالاه ت ف ي في الكفن بارتفاع ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغال في الكفن ف إ ن ه يسلب سلبا سريعا رواه أ ب و داود يعني ي ب د أ ب ا ل س ر ع ة و أ م ا تحسينه بالبياض ونظافته وكونه سابغا فهذا لا مانع منه بل هو مستحب ما في مسلم إذا كفن أحدكم إذا أخاه في كفن فليحسن كفن وقد ا المغزول الجديد ل ل أولى لأنه للطديد سيبلغ م من ب و و س ي ت ط ع والحي أولى ا ل ب ج ي الميت د وقد من روى البخاري أ ن الصديق رضي الله عنه أ و ص ى أ ن يكفن في ثوبه الخلق و ز ي ا د ة ثوبين وقال الحي احق بالجديد من الميت إ ن م ا هو للصديد والصغير الصبي أ و ا ل ص ب ي ة أ و ا ل خ م ث ة ت ب ا ل غ في تكفينه ب أ ث و ا ب ث ل ا ث ة تشبيها له بالبالغ